أَلَمْ يَسْرِ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ دُنِي إِسْرَائِيلَ إِلَيْهِمْ بَعْدَ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّهِمْ لَهُ مُبَعْثٌ لَنَا ٱلْقَالُوا لِنَبِيِّهِمْ لَهُ مُبَعْثٌ لَنَا مُلِكًا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كتب عليكم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 علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله الصفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسن والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن تَمَنَّىٰ أَن يَكُونَ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةً مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةً وَبَقِيَّةً مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لكم إن كنتم